في <تصفيق> معادل <تصفيق> الله, <أكبر> الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضال عليكم ألا تشركوا به شيء ولا أولادكم من لا تقربوا الفواحش ما وهر منها وما بقى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعكبون لا تقربوا ما الذي يهديه إلا بالذي هي أحسن حتى لا يملو أشده الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا مسعاها وإذا قلتم فاعدلوا وموت وكان ذا قربا وبعهد الله ألس ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تابعوا السول فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لكم ترحمون أن تقولون أو تقولوا لو أنه انزل علينا الكتاب لكما أهداف فقد جاء بين فنجزي الذين يصدفون على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بل يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل إلا أن تاتيهم المدى؟ يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسي ما لم تكن آبدا من قبل أو كسبتني إِنَّ الَّذِينَ خَرَّفَا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَاً لَسْتَ مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَبُرُهُمُ إِلَى اللَّهِ هُمْ بَيُنَفِعُكُمْ بِمَا كان Oh mm -hmm. هزي الي صراط مستقيم دين قيما قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أؤمن وكل نفس من الله عليها ولا أخرى ثم يا ربكم مرجعكم بما كنتم فيه تختلفون درجات ورفع بعضك فوق بعض, بعض درجات ليمنكم قومي ماكتم ان ربك